الله الله أكبر سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله لمن حميده ربنا <الصط West> <السؤال> الله, أكبر <السؤال> الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله <السؤال>